وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَالِاسْمُ اليوم اسم الْعَلِيمِ يا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْأَكَارِمِ بادئ ذي بدء أسماء الله كلها حسنة وكل اسم قائم بذاته ولا يتعلق اسم بإسم. ومع ذلك فبعض الأسماء أكثر تأثيراً في نفوس العباد من بعض الأسماء الأخرى فإسم العليم كما قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات صباقه ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم إذا ربنا عز وجل اختار من بين أسمائه كلها اسمين. العليم والقدير لأن الإنسان لن يستقيم على أمر الله إلا إذا أيقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله إذا اسم العليم مهم جدا في طريق الإيمان لأنك إذا أيقنت أن الله يعلم يعلم ظواهر الأمور وبواطنها يعلم سرك وجهرك يراك في خلوتك وفي جلوتك في حضرك وفي سفرك يعلم نواياك كلها يعلم ما يدور في خلدك ما يجري في نفسك ما تتمناه ما تصب إليه ما تشتهيه إذا أيقنت أن الله يعلم لزم جانبا استقامك إذا أكثر أسماء الله الحسنة تأثيرا في استقامتك اسم العليم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 أن تكون هناك علاقة ثابتة بين شيئين علاقة ثابتة مقطوع بصحتها عليها دليل مطابقة للواقع لكن علم الله عز وجل يختلف اختلافا كليا عن علم البشر يعني أضرب لكم بعض الأنثور الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علماً في ظاهر الأشياء وفي باطنها في دقيقها وفي جليلها في أولها وفي آخرها في فاتحتها وفي عاقبتها ومع ذلك فعلم الله عز وجل من طبيعة أخرى سأوضح لكم مثالاً لو أن رجلاً عبخرياً اخترع آلة، وجاء من بعده أجيال ودرسوا هذه الآلة وعرفوا دقائق صنعها واكتشفوا العلاقات في ما بين أجزائها واكتشفوا القوانين التي على أساسها بنيت هذه الآلة. علم العلم الجيل اللاحق يختلف عن علم العبقري الذي اخترع الآلة. فعلم المخترع هو سبب وجود الآلة علم المخترع سبق الآلة لكن علم الدارس جاء بعد وجود الآلة وجاء استنباطاً من دقائقها هذا المثل ضربه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين يعني أنت علمك مستنبط من الوجود من القواعد التي قعدها الله من القوانين التي قننها الله من السنن التي سنها الله من الخصائص التي خص الله بها الأشياء علم البشر مكتسب مكتسب من الوجود من قوانينه من قواعده من سننه من علاقاته الثابته من خصائص الأشياء لكن علم الله هو الذي قنن القوانين هو الذي قعد القواعد هو الذي خصص الأشياء بخواصه هو الذي سن سنن ففرق كبير بين أن تكتشف علاقة ثابتة في شيء موجود وبين أن تخلق هذه العلاقة بين أن توجدها من العدم بين أن توجدها من قبل أن تكون موجودة هذا الفرق فعلم البشر لاحق للوجود كسبي وعلم خالق البشر سابق للوجود وسببي مثل آخر يعني أنت حينما وحينما ينشئ مهندس في العصور القديمة جسرا، وحينما يأتي الصيف يتصدع هذا الجثث بسبب أن الحديد تمدد إذا يكتشفون أن هذا الحديد هذا المعدن يتمدد بالحرارة هذا القانون اكتشف فلما اكتشف في المراحل القادمة بدأوا إذا صنعوا جسرا او أنشأوا بناء يدعون فواصل تمدد نقول علم البشر كسبي وعلم الله قديم علم البشر كسبي وعلم الله قديم وضعوا وقود سائل في شاحنة هذا الوقود خاص بالطائرة هذه الشاحنة سارت تحت الشمس المحرقة فاشتعل هذا الوقود بفعل الشمس المحرقة إذا هذا الوقود يمكن أن يشتعل من دون أن تمسه النار بفعل حرارة الشمس الملتهبة إذا سيصنعون الآن لهذه الشاحنة التي تحمل الوقود السائل الخاص بالطائرات طبقة ثانية لتكون عازلاً لحرارة الشن علم البشر مكتسب أنا أضرب لكم بعض الأمثلة بس يجب أن تعلموا أن كل حقيقة وصل الإنسان إليها إنما هي عن طريق التجارب وعن طريق الخطأ والصواب وأكبر دليل إذا دخلت إلى معرض سيارات وتأملت سيارة صنعت عام ألف وتسعمائة واثني عشر ووازن بينها وبين سيارة صنعت في عام ألف وتسعمائة وتسعين ترى البون شاسعا، العجلات من دون هواء الإضاءة بالفوانيس. قلب تبديل السلع غير موزونة، سرعة واحدة لهذه المركب، تشغيل المركب من أمامها بالمناول، وزن بين مركبة صنعت قبل مئة عام تقريبا وبين مركبة صنعت قبل عام، تتأكد أن علم الله أن علم البشر علم كسبي بينما علم الله علم أذلي. إذا علم الله هو سبب وجود الأشياء تعلق علمه وتعلقت إرادته وتعلقت قدرته بهذا الشيء فكان إذا علمه سبق هذا الشيء بل إن علمه سبب لوجود هذا الشيء بينما علم البشر لاحق للوجود هناك جبال وهناك أنهار وهناك بحيرات عرفنا خصائص المياه عرفنا خصائص الهواء صنعنا الطائرة وفق خصائص الهواء صنعت الباخرة وفق قانون الخميبة الذي اكتشف إذاً كل معلومات الإنسان وكل علم الإنسان مستبط من القواعد التي قعدها الله ومن القوانين التي قننها الله ومن السنن التي سنها الله ومن العلاقات الثابتة التي ثبتها الله ومن الخصائص التي خص الله بها الأشياء إذا يجب أن تتأكد أنه من الخطأ الفاحش أن تظن أن علم الله كعلمنا أنت كأنسان يحكمك المكان والزمان أنت وسط المكان والزمان تتحرك على أرض من مكان وفي ظرف من زمان أنت يغلفك المكان والزمان لكن الله عز وجل خالق المكان والزمان خالق المكان والزمان لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا بأين هو لأنه خالق المكان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هذه واحدة يعني أردنا أن نبين الفرق الجوهري بين علم الإنسان وبين علم الرحمن علم قديم علم يعد سببا لوجود الأشياء تعلق علمه وقدرته وإرادته بوجود هذا الشيء فكان هذا الشيء وتعلق علمه وإرادته وقدرته بتخصيص هذا الشيء على شكل معين فكان هذا الشيء على شكل معين وما القضاء والقدر في حقيقته إلا أن علم الله تعلق بشيء فكان كما أراد الله عز وجل لكن الآن أدخل معكم في مثل آخر حقيقة هذا الموضوع موضوع واسع جدا ولا يعقل أن تكفيه خمسون دقيقة لتوضيحه كل هذا الكون أثر من علم الله عز وجل يعني أنت لربك إذا طلعت أو قرأت أو تأملت في المركبة الفضائية التي صنعها الإنسان ووصل بها إلى القمر هل تصدق أن علم البشر منذ أن وجد علم على أرض البشر، إنما ساهم هذا العلم كله في صنع هذه المركبة. كيف عرفوا أن هذه المركبة يجب أن تنطلق يجب أن تنطلق بسرعة كافية كي تتفلت من الجاذبية الأرضية؟ وكيف درسوا حركة القمر؟ وأن هذه المركبة يجب أن تنطلق بزاوية مدروسة دراسة من أعلى عقول علماء الرياضيات بحيث أنها تصل إلى القمر في مكانه الجديد بعد أيام ثلاثة هي التي استغرقتها المركبة في الوصول إلى القمر إذا في فلك في الرياضيات وكيف درست؟ شروط الحياة على فطح الأرض وكيف توافرت كل هذه الشروط على فطح القمر مركبة رجال الفضاء كلفت ستة عشر مليون دولار عفوا البذلة التي ارتدوها كي توفر له الضغط المناسب والهواء وضخ الهواء ليتكلموا طبعاً أنا لا أذكر هذه التفصيلات إلا لأبين لكم أنك إذا رأيت مركبة انطلقت من الأرض ووصلت إلى القمر فيجب أن تعلم علم اليقين أن علم الرياضيات منذ أن وجد وفي أرقى تطوراته ساهم في إيصال هذه المركبة إلى القمر وأن علم الفيزياء في أعلى تطوراته النظرية النسبية والفضاء الأحذاب والخطوط المنحنية والسرعة والتسارع والجاذبية كلها ساهمت في إيصال هذه المركبة إلى القمر، وعلم الكيمياء وعلم وظائف الأعضاء وعلم الفيزيولوجيا وعلم الطب الضغط المناسب وضربات القلب المناسبة والأوعية المناسبة وكيف هذا الإنسان يعيش في جو إن عدمت فيه الجاذبية يعني شيء ليس لنا أن نفصل فيه في هذا الدرس ولكن لنعلم أن مركبة الفضاء تشف عن علم كبير جدا، هو علم البشر كلهم مجتمعين في أعلى مستوى طيب وإذا رأيت أن حقلا من النفط وسط بحر الشمال اكتشف قد تسأل كيف بتشفه. اكتشف هذا الحقل بأي جهاز وعلى أي مبدأ؟ على مبدأ الليزر، على مبدأ المغناطيس، على مبدأ الموجات، على أي مبدأ؟ وحين مكتشف هذا الحقل للنسطي في قعر بحر الشمال، كيف وصلوا إليه؟ كيف غطسوا في الماء خمسة آلاف متر؟ وكيف وصلوا إلى أرض البحر؟ وكيف حفروا خمسة آلاف متر أخرى وكيف هذا الماء المالح لم يدخل في البئر وكيف أنزل هذه المواثير وهذه الأنابيب وكيف فرغوا ماء البحر من هذه الأنابيب وكيف حقنوا الإسمنت السائل وكيف ألا تشعر أن هؤلاء الذين أنشأوا منصة على بحر الشمال تهبط عليها طائرات هليكوبتر وفيها شبه مدينة بيوت ومكاتب وإدارات كلها عائمة على البحر ودرسوا تلاطم الأمواج وارتفاع الأمواج وعمق الأمواج وتيارات البحر والملوحة وعلاقة الحديد بالملوحة ومع ذلك في ليلة عاصفة هبت أمواج عاتية فحطمت هذه القاعدة إذن دراسة غير كافية الدراسة غير كافية تصنع طائرة تسقط بلا سبب يقولوا لا بد من خلل لا بد من خلل في صنعها ضربت هذين المثلين قد تجد مثلا ساعة صغيرة مبرمجة لمئتي عام تشعرك بأوقات الصلوات الخمس في أي بلد تشاء أنت في دمشق تضيطها على دمشق فإذا هي تشعرك وقت فلاة الصبح وفلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد برمجت لمئتي عام وفي كل مدن العالم ولا يزيد حجمها عن هذه الساعة ألا تشعر أن الذي صنعها على مستوى رفيع جدا من العلم أطلعني أخ على جهاز كمبيوتر صغير بحجم الكف. خمسة وثلاثين ألف معلومة يتسع لعشرة آلاف رقم هاتف، ولخمسة وثلاثين ألف معلومة وعنوان، ولك أن تستدعي هذه الأرقام بأقل من لمح البصر بحركة واحدة. إذا ضغطت على أول حرف من اسم الشخص الذي تبحث عن رقم هاتفه، يظهر على الشاشة. ألا تشعر؟ والله الذي لا إله إلا هو ما أردت من هذه الأمثلة أن ألفت النظر إلى صانعي إلى المخترعين ولكن والله الذي لا إله إلا هو مرة ثانية أن أعظم جهاز تطلع عليه أن أعظم آلة معقدة بلا كي آلة تعمل ذاتيا يعني هذه الآلة الإلكترونية هذا الحاسوب بثاء هذا المجهر الإلكتروني يكبر خمسة آلاف مرة ترى النملة الصغيرة وكأنها فيل كبير ترى المثامة في الجلد وكأنها كهوف ترى الشعر وكأنه ترى قطعة من جلد الإنسان وكأنه غابات الأمازون التكبير خمسة آلاف مرة هذا المجهر الإلكتروني هل الحاسوب المعقد اللي فيه خمسمائة ستمائة ألف معلومة مرة أحد الأخوة الأكارم أطلعني على كمبيوتر فيه القرآن الكريم أي سؤال أسأله؟ سألته كم مرة وردت كلمة لكم والأنعام خلقها لكم فأجابني فورا أنها وردت مئة وثمانية عشر مرة فسألته أين الآيات؟ فجاءت الآيات وراء بعضها بعضا تحب أن تطبعها بكبس الزر تطبع على ورق سألت سورة قاف ما هو أكبر حرف ما هو أكثر حرف تكرر فيها كنت أظن أنها القاف فكان الجواب لا ليست القاف كله دسك لا يزيد عن حجم الكف أنت أمام كمبيوتر أمام حاسوب أمام منصة نفط أمام طائرة أمام مركب إلى الفضاء تذهل، هل تصدق أن كل هذه الآلات وكل هذه المفتراعات لا يمكن أن تكون إلا شيئا بدائيا جدا أمام جسمك؟ يعني هذا الدمار أربعة عشر مليار خلية استنادية خلية قشرية فيها المحاكمة والتصور والتذكر. والتخيل فيها السمع والبصار والحس باللمس والضغط يعني إذا ذهبت أتحدث لكم عن جسم الإنسان والله الذي لا إله إلا هو لا شك أنكم ترون أن أعقد آلة صنعت لا ترقى إلى آل بدائية أمام هذا الجسم البشري أنت أمام آلة صغيرة قد قد تعظم الآلة لصغر حجمها ولعظم مفعولها وقد تعظم الآلة لضخامة كتلتها ألم تشده بمجرة تبعد عن الأرض ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية وأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة مئة ألف كيلومتر، ألم تشده حينما تعلم أن في رأسك ثلاثمائة ألف شعرة وأن لكل شعرة عصباً ووريداً وشرياناً وغدة بهنية وغدة صبغية ألا تدهش؟ ألا تندهش إذا علمت أن في الدماغ مئة وأربعين مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد؟ ألا تدهش إذا علمت أن في الشبكية مئة وثلاثين مليون مخروط وعصية وأن العصب البصري يمر فيه تسعمائة ألف عصاب بالدمار بالأعصاب بالقلب الذي يضخ في اليوم ثماني أمتار مكعبة دون كلل أو ملل الكليتان اللتان يمر فيها الدم في اليوم خمس مرات ويقطع مئة كيلومتر في الغدة النخاني التي إذا رأت خطرا أعطت أمرًا إلى القذر، القذر يصدر أربعة أوامر: أمر إلى القلب ليسرع في نبضه، وأمر إلى الرئتين لتسرع في وجبههما، وأمر إلى الأوعية كلها إلى الأوعية كلها كي تضيق لمعتها ويتوفر الدم للحركة والهجوم. وإلى الكبد ليطلق كميات السكر في الأوعية هل اطلعت على تركيب جسمك؟ جسم الإنسان يتفق مع أحدث نظريات الميكانيك هل تعلم أن عنق الفخز يتحمل وزن وزناً يزيد عن 250 كيلو لكل عظم؟ الإنسان بإمكانه أن يتحمل ضغط خمسمائة كيلو قبل أن تنكسر أضلاعه. والله لو ذهبت ساعات طويلة أتحدث عن جسم الإنسان وساعات طويلة عن النبات. هاي الورقة قرأت مرة في كتاب والله يقشعر رجلي. قال إن أعظم معمل صنعه الإنسان لا يرقى إلى هذه الورقة. ورق. إنها معمل. تأخذ ثمانية عشر معدنًا محلولًا في الماء هذا النسغ الصاعد في الورقة مادة اليخضور في الورقة الفوتون الطاقة الشمسية في الورقة الأزوت في الورقة شلات الحديد مع هذا مع هذا النسغ الصاعد تصنع الورقة النسغ الهابط هذا النسغ يصنع السمار ويصنع الأزهار ويصنع الأغصان ويصنع الجذور عند الإنسان طاقة سائل يحقنه تارة يصير خشب تارة صاج تارة اسفنج تارة معقول السائل واحد والمواد مختلفة هذا النبات يعني مرة قرأت أن هذا النسوء الصاعد يجري في أوعية الشجرة إذا نمت عرضاً ربما ضاقت لمعة الأوعية فضعفت التروية إذا هذه الأوعية مدعمة بألياف حلزونية لألا تضيق لمعتها إذا نمت الشجرة هذا في النبات في الطيور الطائر يرى ثمانية أمسال الإنسان وبعض الكلاب تستمع بدقة تزيد عن مليون ضعف سمع الإنسان يعني ماذا أقول عن أسماك مليون نوع من السماك عن الحوت الذي يزيد وزنه عن مئة وخمسين طن والذي فيه من اللحم ما يزيد عن خمسين طن من اللحم وخمسين طن من الدهن وتسعين برميل زيت وربعته الواحدة تزيد عن ثلاثمائة كيلو قطر طن طون بالدوليو وجبته الصغيرة أربعة طون تفكيت جوعي أربعة طن ماذا أتحدث عن الحوت عن الأسماك الجميلة التي ترونها في أحواض الأسماك هذا كله علم الله عز وجل قوانين علاقات أعمال دقيقة هذا الماء يتمدد بالحرارة شأنه شأنه أي عنصر ما الذي يحدث إذا بردناه إلى درجة خمسة عشر عشرة ثمانة سبعة ستة خمسة أربعة يحدث المستحيل تنعكس الآية والله قرأت مقالة في مجلة العلوم حول آلية عكس هذه الخاصة أن الماء قبل الدرجة زائد أربعة يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة كيف تنعكس الآية في هذه الدرجة والله قرأت المقالة مرتين وشعرت بصداع في رأسي لتعقيد الموضوع من قنم هذا القانون كل حياة البشر مبنية على هذه الخاصة لو أن الماء استمر في انكماشه مع التبريد لن تهت الحياة من على سطح الأرض، لأن البحار كل ما تجمدت غافت غافت هذه الكتل إلى الأعماق، لأنه لما الشيء بيتجمد وبينكمش تزداد كثافته، خلال حقبة من الزمن تصبح البحار كلها متجمدة، ينعدم التبخر، تنعدم الأمطار. يموت النبات يموت الحيوان يموت الإنسان فقبل أن تقول الله يعلم أو لا يعلم في موضوعات أخرى كثيرة جدا كل هذا الكون مظهر لعلم الله عز وجل أنا أردت أن أمثل أن منصة النفط في بحر الشمال لو أنك زرتها زرتها بطائرة وهبطت على مطارها رأيت مدينة بيوت مكاتب أجهزة اتصال مطار وهذه المنصة عائمة على سطح الماء والأنابيب تصل إلى خمسة آلاف متر وتحت سطح البحر إلى خمسة آلاف متر أخرى كيف وصلوا إلى النفط هناك وكيف ضخ النفط ألا تشعر أنك أمام عقول جبارة صممت هذه المنصة إن ركبت أكبر طائرة اخترعت حتى الآن ألا تشعر أن هؤلاء الركاب الخمسمائة كأنهم في مدينة يركبون والمقاعد وسيرة يأتيهم الطعام ساخنا يحلقون فوق ارتفاع يزيد عن ثلاث وأربعين ألف قدم وكيف أن هذه الطائرة يحملها الهواء والهواء ترونه هل يحمل طائرة؟ كم هي القوانين معقدة جدا في الطائرة، يعني نحن نتصور بسذاجة إنه هي جناح الطائرة في في بترول في الوقود، لو أن الجناح فارغ يعني مجوه وفي بترول كما تظن، بمجرد أن تميل الطائرة كي تدور يمينا تسقط، لا بد من حواجز وصف هذا الجناح كثيرة جدا. وثقوب صغيرة ومضخات تضخ البترول إلى الجهة المعاكسة لئلا يختل توازن الطائرة. هذا الجناح الحرارة في الجو في أعلى الجو خمسين درجة تحت الصفر. وفي بخار ما مرة جلست مع طيار يعني حدثني عن دقائق الطائرة الشيء الذي لا يصدق. ألا تشعر أن هذه الطائرة وراءها عقل كبير ودماغ عظيم؟ وعلوم كثيرة ودقة متناهية. إذا كنت أمام طائرة تشعر بالتعظيم لمخترعيها وأمام باخرة، ذك هذه الناقلة تحمل مليون طن، مليون طن قوة محرك دفتها قوة محرك دفتها أربعة آلاف حصان. تحريك الدفة فقط غير تحريك الناقلة. طيب. فما قولك بهذا الكون؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يعني أنا أقول هناك أشخاص مساكين ما عرف من علم الله عز وجل إلا أنه يعلم أو لا يعلم يعني هذا الاسم العظيم الذي يمكن أن تنظي كل حياتك في الوقوف على دقائقه ضغطه بكلمة واحدة على كل سوف نبدأ إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا الاسم في بعض التفصيلات قبل كل شيء أسماء الله الحسنى توقيفية بمعنى أنه لا يجوز أن تشتق أنت اسما من عندك فالله عز وجل قال إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا لا يجوز أن تقول الله كائد ويمكرون ويمكر الله لا يجوز أن تقول الله ماكر أسماء الله الحسنى توقيفية لا نذكر منها إلا ما ورد في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة هل يقال الله معلم؟ هل قال الله علامة؟ لا عود بالله. ما أحد قال الكلام. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تقول الله معلم. مع أن الله قال علمه شديد القوة. ويعلمك ما لم تكن تعلم. اعلم يعلم معلم. لا لا يجوز أن تقول معلم. أجمعت الأمة على أنه على أن أسماء الله توقيفية. لا يجوز أن تذكر منها. إلا ما ورد في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة هل يقال الله عارف؟ لا الله بيعرف؟ لا لأن كلمة يعرف وعارف وعرف أقول أنا عرفت الشيء بعد أن جهلته كلمة يعرف يسبقها جهل لا يليق بالله عز وجل هو يعرف، هو يعلم إن كلمة يعلم لا يسبقها جهل ليس قبل العلم جهل العلم قديم عند الله عز وجل هل تقول الله فطين؟ لا يقول هل تقول الله عاقل؟ لا هل تقول الله ذكي؟ عز بالله إذا أسماء الله الحسنى توقيفية لا يجوز أن تخترع اسمًا ولا أن تشتق اسمًا إلا أنه إلا أن يرد في الكتاب والسنة وإلا أن تجمع عليه الأمة الفرق الدقيق جدا بين علم الله وعلم البشر أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء غير مستفاد من الأشياء بل الأشياء مستفادة من علم الله وعلم العبد بالأشياء مستفاد من الأشياء أقول لكم هذه الكلمة. شرف العبد العالم بسبب أن العلم اسم أن العليم اسم من أسماء الله الحسنى. تقول انسان مثلاً عالم أو عليم أو علامي إيه؟ من أين جاءه الشرف؟ لأن الله عليم يعني. له اسم للإنسان اسم يعني على على شأ يشبه حاش لله ليس كمثله شيء لكن تقول الله علي وهذا الإنسان عالم من هنا جاء شرف العلم يعني أنت كما قال النبي تخلقت بأخلاق الله إن الله عالم يحب كل عالم الآن في عنا سؤال ما هو أشرف العلوم أو كيف تكتسب العلوم شرفها؟ إذا واحد عنده علم بطريقة كسر أقفال المحلات، هل تحس أن هذا العلم شريف؟ أنا معنا حرامي مع هذا. إذا عنده علم بوسائل تزوير العملة، في عنده أجهزة معقدة وعنده آلات تصوير ملونة وعنده ورق خاص. وعلى ودارس وعنده كتب وعنده دورات عامل أنت بتعظم هذا العلم تزوير عنه مثلا علم تهريب المخدرات مثلا أعوزه بالله يعني أحيانا يسلخ المهربون في المخدرات أساليب أو او طرائق يعجزوا عن فهمها الأزقية وقال لي بعضهم إن تهريب المخدرات بالمية عشرة يكشف صدفة أو بإخبار، لأن هؤلاء المهربين على مستوى من العلم رفيع جدا. طيب هل هل تعظم هذا العلم؟ لا تحتقره. طيب فلان يعلم أمراض القلب، لأن الناس بحاجة إليه. ترى أن هذا العلم مفيد. اعلى طيب من أين يكتسب العلم شرفه؟ هو سؤال من أين استاذ خالد من شرف المعلوم فكلما شرف المعلوم شرف العلم يعني إذا واحد عنده معلومات دقيقة عن المغنين والمغنيات وعن أوقات استيقاظه وأوقات نومه وعن مساجه وعن أغذيته وعن قضاء أيام أطلات تحترمه أنت أريد أن أؤكد أنه لا يرتفع العلم إلا إذا ارتفع معلومه المضمون طيب. إذا اعتمدنا هذا المبدأ أعظم العلوم ما هو؟ أستاذ معتز؟ العلم بالله؟ فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه طيب تعلمنا الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والهندس والفيزيولوجيا والمورفولوجيا وإلى آخره وعرفنا الله هذه كلها مخلوقات والله هو الخالق إذن أشرف علم أن تعرف الله لأن شرف العلم من شرف المعلوم ولا موضوع للعلم أعظم من ذات الله عز وجل طيب شيء جميل الآن أن تعرف الطريق المؤصل إلى الله علم شريف كمان أن تعرف أمر الله علم شريف أن تعرف قواعد تلاوة القرآن علم شريف أن تعرف الأحكام الشرعية التي استنبطت من القرآن علم شريف أن تعرف أمراض القلب وكيف يسمو هذا القلب إلى ربه هذا علم شريف إذا أشرف العلوم أن تعرف الله ويليها في الدرجة العلوم الموصلة إلى الله إذا في الكون حقيقة واحدة هي الله فأي شيء يوصلك إليه فشرفه بشرف غايته إذا تعلمت العربية كي تفهم كلام الله بدقة فشرف هذا العلم مقتبس من شرف الهدف النبي. نتابع الموضوع الإمام الغزالي كما قلت لكم في أول درس ألقيته في هذا المسجد قال هناك علم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه العلم بأمره وبخلقه علماني شأنهما كشأن أي علم يحتاجان إلى مدارس، إلى كتب إلى إلقاء إلى دروس إلى حقائق إلى حفظ إلى تذكر وهذه العلوم تبقى في الذاكرة لكن العلم بالله من طبيعة أخرى هذا العلم ثمنه من غير طبيعته العلم بالله لا يأتي بالمدارسة بل يأتي بالمجاهدة ولا يبقى في الدماغ بل يتم بالنفس ثمنه باهظ ونتائجه باهرة جدا إذن العلم بالله أشرف العلوم وأقول لكم مطمئنا لكم إن دروس هذا المسجد بالذات أسماء الله الحسنى وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى اتمام أسماء الله الحسنى كلها. إنه أشرف العلوم أن تعرف الله، أن تعرف اسم القدير، اسم العليم، اسم العزيز، اسم الحكيم، اسم الغفار، اسم القهار، اسم الملك، اسم القدوس السلام، المؤمن، المهيمن إلى آخر فأن تعرف الله وأن تكون في المستوى الذي يريد الله. أن تكون مخلصاً، محباً، مستقيماً، عالماً، ورعاً، متوكلاً فضل الله عز وجل درسا هذا المسجد درس يتعلق بذات الله ودرس يتعلق بقلب الإنسان ماذا ينبغي أن يكون عليه هذا القلب؟ من علم وإخلاص وحب وتوكل وصدق واستقامة ف كأن درسي هذا المسجد خلاصة العلوم كلها لأن معرفة الله أشرف علم وأن تكون في المستوى الذي يرضى الله عنه أشرف علم أيضاً فدرس في أسماء الله ودرس في منازل السالكين في مدارج إياك نعبد وإياك طيب، الآن إلى بعض التفصيلات أولاً ورد العلم في القرآن بمعنى إثبات العلم لله. ت أيام بتقول فلان عالم أو غير عالم لا عالم. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة إثبات علم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إثبات علم. أنزله بعلمه ولا تضع إلا بعلمه. إذا هناك آيات كثيرة محورها إثبات العلم لله. فإن الله عالم يحب كل عالم. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشاء. أتكون الشاب الذي دخل عليه عالم تقليدي يريد أن يسفهه أمام تلاميذه؟ فقال يا غلام. هذا الذي تقوله ما سمعنا من أين جئت به؟ ما قاله أحد قال يا سيدي أتعلمت العلم كله فإن قال نعم أصبح جاهلا لقول الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا قال لا. قال إذا هذا العلم من الشطر الذي لا تعرفه من يحيط العلم؟ يظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل إذا قلت إني علم فأنت جاهل بكل تواضع، بكل صراحة لذلك أنا أتمنى أخواننا الكرام يقولون رغبات علمية جامحة ويحضرون مجالس علم ويحرصون على فهم كلام الله وعلى فهم السنة المطهرة أتمنى عليهم إذا تحدثوا عن أنفسهم أن يقولوا نحن طلاب علم هيك الأدب أنا طالب علم والله سمعت هذه الكلمات من علماء كبار أنا طالب علم نحن العلماء من حضرتك أنا علماء مرة واحد ألف كتاب كتب أحد علماء دمشق حل ما حلو. كانوا الأجداد السلف الصالش الفقير إليه تعالى غفر الله له زنده أمين. في أشخاص أحقار لورا بيقى. نعم إذا وردت بعض الآيات في القرآن بنحور إثبات العلم لله أخي بقولك رسول الله أمي يعني مرة جامعا من الجامعات عميد رئيس الجامعة طلب منه إحداث مثلا ماجستير في كلية الشريعة فقال رئيس الجامعة لماذا الماجستير أنتم يا طلاب الشريعة نبيكم أمي فأجابه عميد الكلية ولكنه يوحى إليه ولكنه يوحى إليه وحينما يوحى إلينا نستغني عن كل الجامعة لذلك قال العلماء الأمية صفة كمال في حق رسول الله. وصفة نقص في حق غيره. إذا قلت عن الإنسان أنت أمي معنا جاهل أما إذا قلت عن عن النبي الكريم هو أمي يعني هو تنزه عن علم البشر، تنزه عن ثقافة عصره، تنزه عن معطيات الأرض وعلمه الله. الأيام يكون واحد خريج جامعة بل أنا من بورد أنا معي اختصاص. مع بورد فلان معه إف آر إف من من إنجلترا فلان معه أكريجي من ستوربون بيعطية اسمك مرخم أكريجي بمقطع شوي أو بورد بالعجائب بورد ل يكون جورنال طيب هذا ال هذا ال الافتخار بالمعلم هذا طيب إذا افتخرنا بإنه فلان أستاذي أيام لك أنا هذا الدكتور في الجامعة كان أستاذي في الثانوي نحن علمنا البذن نحن علمنا المبارك نحن علمنا جودة هاشمي نحن علمنا فلان عود مع المثقفين يفتخرون بأسات طيب من علم النبي؟ الله سبحانه وتعالى خالق الكون علمه يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم دانت لك العلماء يأتي إنسان عبقر ذاتي جدا يأخذ له خمسين حديث يدرسهم يحللهم بيدرس صياغتهم بلاغتهم مضامين أبعادهم مدلولات يمنح درجة الدكتوراه فهم خمسين حديث عن رسول الله صار دكتور في الشريعة أنا معي الدكتورة يكتب الدكتور في الشريعة حتى يعرف الناس قدره إذا يا أيها الأمي حسبك رطة في العلم أن دانت لك العلماء الأمية في حق رسول الله كمان وفي حق غيره نقص وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المغطلون نعم الآن وردت آيات العلم في محور آخر هذا المحور أن الله عالم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إن الله عالم غيب السماوات والأرض المحور الثاني أول محور أثبتنا العلم لله المحور الثاني وصفنا ربنا بأنه عالم المحور الثالث الله علام شوف كلمة علام على وزن فعام صيغة مبالغة يعني كثير العلم تقول فلان مثلا لأوضحها لكم فلان كاذب يعني هو في هذا القول كاذب يعني في حياته كلها تكلم كذبة واحدة يسمى في اللغة كاذب. أما إذا كان يكذب كلما تنفس يقال له كذاب. إذا صيغة كذاب تعني التكرار، التكثير، المبالغة، وأحيانا الذي يكذب كذبة كبيرة جدا يقال له كذاب. واحد كذاب كبير وعنده عبد كلما كذب فضحه، اللي كذب مو هيك به ذرعا واشترى له عباءة له هي البسة وسكوت جلس في مجلس قال عندي أرض من بيروت إلى الشام أم شرح العبد العباية لما طلع في شرح العباية قال لكن عرضها متر واحد قال هذا ديا علي فكل متر لو أن لو أن الإنسان كذب في حياته كذبة واحدة يقال له كاذب أما إذا كذب كل ما تنفس يقال له كذاب مر بنا سابقا أن صيغة المبالغة تعني النوع أو الكم إما أنها كذبة كبيرة جدا وإما أنها كذبات كثيرة إذا صيغة فعال تعني الكثرة او الضخامة تعني مبالغة العدد أو مبالغة النوع فإذا قلت إن الله علام الغيوب يعني كل الغيوب يعلمها الله عز وجل مطلق يعني يعلم كل غيب يعلم مصير كل إنسان يعلم مصير وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، يعني صور حالك بحق الزيتون في الخريف وكلما هبت نسمات من الرياح تساقط الأوراق الزيتون فيها آية قرآنية وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها يعلم ما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو لو كان كيف كان يكون المحور الرابع الأعلم اسم تفضيل ربهم أعلم بهم أعلم بهم. سيدنا الصديق مدحوا أشخاص. اسمعوا ماذا قال هذا الصديق هذا الذي لو وزن إيمان الخلق مع إيمانه لرجح. قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم منهم. اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا موقف الصديق حينما مذح. إذا الله عز وجل في القرآن الكريم أثبت العلم لذاته ووصف نفسه بأنه عالم وأنه علام وأنه الأعلم وأنه معلم. لكن لا يصح أن تقول معلم. قال تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا الرحمن علم القرآن. وعلّمك ما لم تكن تعلم وعلمناه من لدنا علما. ملاحظة على الهامش: إذا قال الله عز وجل وعص آدم ربه قال العلماء لا يجوز أن تقول آدم عاصي. ليس لك الحق أن تشتق من اسم وع من من فعل وعفى آدم ربه اسم لسيدنا آدم، آدم عاص، وإذا قال وإذا قال الله عز وجل يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لا يجوز أن تقول موسى أجير. طبعا هناك تعليلات لطيفة. أمر الله عز وجل لسيدنا آدم في الجنة أمر إرشادي. وليس أمراً تكليفيا، والمعصية على حقيقتها لا تكون إلا من أمر تكليفي فحينما أكل هذا النبي العظيم سيدنا آدم أكل التفاحة كما تروي القصص لم يخالف أمراً تكليفيا، بل خالف أمراً إرشاديا. فربنا قرب إلينا ما حدث فقال وعصى آدم ربه ليس لك أن تقول آدم عاصي ولا أن تقول موسى أجير هي على هذا الموضوع أيضا ما ورد في حق الأنبياء يجب أن يبقى كما ورد من دون تبديل أو اشتقاق أو تغير آخر شيء العالم والعلام والأعلم والمعلم كل هذه الأثماء مع أنها وردت في القرآن الكريم إلا أنها لم ترد في أسماء الله الحسنى لم يرد في أسماء الله الحسنى إلا العليم والعليم صيغة مبالغة أيضاً تفيد المبالغة في العدد وفي النوع آخر شيء أتمنى عليكم أن تقفوا عنده وقفة متأنية هو ماذا نستفيد من اسم العليم؟ ورد في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: إن لم تعلموا أنني أراكم فالخلل في إيمانكم. إن لم تعلم أنني أراكم فالخلل في إيمانكم. وإن علمتم أنني أراكم فبما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يعني إذا كنت لا تعلم أن الله يراك هذه هذا ضعف في الإيمان كبير وإذا كنت مؤمناً وتعلم أنه يراك فهذا فهذه حجة وهي عذر أقبح من ذنب إذا علمت أن الله يراك لم جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم نعم. لذلك أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال بعض العلماء إن حال المراقبة أن تشعر أن الله معك دائما وهذا الشعور يريثك الخشية والاستقامة ونعود إلى أول آية طرحناها في هذا الدرس